أو الله من الشيطان الرجيم، الله الأسمى للرحيم، dumb Linea و ايذ قرنا الليل نسل once But lenss. Oi, Oma why is إن إن لا يظلم ذنبا مبين <تصفيق>